بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم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 وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّمْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إ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 به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.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 129. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 116. 117. 118. 119. 118. 119. 119. 111. 111. 111. 111. 122. 111. 122. 122. 122. 133. 134. 143.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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقُونَ قُوَّنَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُخُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وماتئتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأئكهم المضعفون.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 فجاؤوا بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيدسقه في السماء فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن ويجعله كسفن فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده